الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس إن زعمتم أنكم أولياء لأولي من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين